وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم حين حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها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 نزل من حميم 115. جحيم 116. إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم